ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعد 119. وردكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين 110. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين 119. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار 110. إنه لا يفلح الظالمون 111. وجعلوا لله من لِلْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِذِمِّهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا مَنْ كَانَ لِشُرَكَائِهِ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحقون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أو نادهم شركاء يَلْبِسُوا عَلَيْهِم دِينَهُمْ وَلَهُ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ